وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ لله واليوم الاخر و부ولتهم حق برده في ذلك ان اراد اصلاح وله مثل الذي عليه النبي بالمعروف وَالرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ نَدْرَجَه وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أَتَقَالُوا مَرَّتَانِ فَإِنْ سَأَكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ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 ذا عبدو حتى كان كي زوجا غنرا فان طلقها فلا جناح عليه ما ان يتراجع ان ظن نا ان يقيم حدود الله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ